يرون بما وراءه، وهو الحق مصدقا لما معه. كل فلم تقتلون أنبياء الله من قبله إن كنتم مني. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله هنا أبهم القائل لأنه لا يتعين في شخص معين. قد يكون القائل الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قائل يكونوا قائلوا أحد أو أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فلهاب قال وإذا قيل لهم فحلكم فاعل هنا ليكون أشمل وأعم آمنوا بما أنزل الله الإيمان برد به التصديق مع القبول والإذعان وليس كل من صدق يكون مؤمنا حتى يكون قابلا مدعنا والدليل على ذلك أن أبا طالب كان مصدقا ولم يكن مؤمنا لأنه لم يقبل ولم يدعن إذن آمنوا بما ذو الله صدقوا به مع قبوله والإدعان له وقول بما أنزل الله ما اسم الموصول. والمراد به القرآن العظيم وأنزل أي من عنده وهو دليل على أمرين مهمين الأمر الأول أن القرآن كلام الله ووجه ذلك أن القرآن كلام والكلام ليس عينا قائمة بذاتها بل هو صفة في غيره فإذا كان صفة في غيره وهو من عند الله لازم أن يكون كلام الله. كلام الله وفي أيضا دليل المثل الثاني المهمة علو الله سبحانه وتعالى علو الله وعلوه من لوازم ذاته ولهذا كان العلو صفة ذاتية من الصفات الذاتية التي لا ينفق الله عنها أزلا وأبدا بخلاف الاستواء على العرش فإنهم نفستاف الفعلية المتعلقة بمشيئتهم ولهذا قال خلق السماوات والأرض ثم استواء على العرش ثم تفيد الترتيب فجعل ذلك على أنه شين خلق السماوات والأرض ليس مستوين على العرش أما العروة فإنه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى وقد دل على على علوه كما مر علينا في العقيدة الكتاب والسنة والاجماع والعقل والفطرة خمسة تدل كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى بذاته كما أنه عالم والثفاتل ما هذا؟ أي تقدم على مصطفى وخل... وخل كتابه هو <تصفيق> فيفيد عروب الله, الله سبحانه وتعالى لأنه إذا كان كلامه وهو نازل استل ذلك على أن المتكلم به عالم وقد مر علينا أن عروه لا ينافي معيته ولا ينافي نزوله إلى السماء الدنيا فإنه ينزل إلى السماء الدنيا مع كونه عاليا على خلقه ولا يمكن أن فظن أن ذلك متناقب هذا متناقب بالنسبة للإنسان أنه لا يكون عاليا وهو نازل أما بالنسبة للخالق عز وجل فإنه لا يزال عاليا وينزل سبحانه وتعالى كيف يشاء لا نقيسه بخلقه ولا نتخيل صفاته نعم ولا نسأل عنها أيضا عن كيفيته السؤال عنه كما قال الإمام مالك السؤال عن ذلك بدعة قالوا هذا جواب إذا إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله بما أنزل الله لم يقل أيضا بالقرآن بما أنزل الله ليكون ذلك أقوى في الحجث عليه أن منازل من, من الله والنازل من الله يجب الإيمان به لكن الجواب قالوا نؤمن بما أنزل علينا هذا جواب وهذا الاسباق يتضمن نفي القيل الذي قيل لهم كأنهم يقولون لا نؤمن به ولكن نؤمن بما أنزل عليه فهمتم يا جماعة إذن تضمن هذا القول منهم نفي حق ودعوى حق نفي حق ودعوى حق أما نفي الحق فهم نفوا أن يؤمن بما أنزل الله لأن قولهم نؤمن بما أنزل علينا منات يعني ولا نؤمن بما أنزل الله وأما دعوة الحق فهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا وهذه دعوة إذ لو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقيقة لآمنوا بهذا الذي أنزل الله لأن كتبهم النازل تصدق هذا الكتاب الناس فلو آمنوا بها حقا لآمنوا بهذا القرآن إذن صاروا مكذبين بالحق ومدعين للحق وهم كاذبون في دعواهم مبطلون في تكذيبهم هذا يكذب عليك وسيقيم الله عز وجل حجة عليهم في آخر الآية بين يقرون بها هم نعم. قالوا مؤمن بما أنزل علينا فمثلا النصارى يقولون مؤمن بما أنزل علينا يعنون به الانجيل واللهود يعنون به التوراة وكل الطائفتين أو كلتا الطائفتين كاذبة أو كاذبتان ما آمنوا بما أنزل عليهم ثم قال ويكفرون بما وراءه وهو الحق يفكون بما وراءه أي بما سواه ووراء تأتي بمعنى سوا وراءه أي سواه من هذه الآية يكفرون بما وراءه أي وراء ما أنزل عليهم ومن الذي يراد بما وراءهم وراء القرآن القرآن بالنسبة لطبقتين والقرآن والإنجيل بالنسبة yeah. لليهود يعني اليهود إذا ما آمنوا بالإنجيل اليهود يزعمون أنهم قتلوا من أتى بالإنجيل وهو يثبت مرد وقول يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا أو وهو الحق حال من ما في قوله بما وراءه يعني والحال أن هذا الذي وراءه ومنفرون به وهو الحق والحق معناه الثابت الحق الثابت نعم وضده الباطل الباطل هو الضائع سدن الذي لا يستفر منه أما الحق فهو الثابت المفيد النافع وهذا بلا شك هذا الوصد ينطبط على القرآن وقول مصدقا حال أيضا من من هو أي الضمير يعني وهو حال كونه مصدقا لما معهم طيب مصدقا لما معهم ذكرنا أن في تفسيرها وجهين الوجه الأول أنها أخطرت به فجاء مستاقا لها ولا لا هذا يكون مصدق وثانيا أنه يصدقها يصدقها ويخبر بأنها حق ولذلك كان من من منهاج هذا القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليم الآخر فهو إذا مصدق لما سبق من وجهين الوجه الأول أنه جاء مصداقا لها لأنها أخبرت به فصدقها ما ظنكم لو لم يأتي لكان تكريبا كما معنا ذلك أن الكتب السابق كذبا وحاشا من ذلك ولكنه جاء مصدقا لها وثانيا أنه يقول عنها إنها صدق يثبت نزول التورات والإنجيل والزبور والرهيم و... ويوجب الإيمان بها أيضا ويوجب الإيمان بها وقوله ما معهم وش معهم التوراة والإنجيل النصارى يؤمنون بالإنجيل والثوراة واليهود يؤمنون بالثوراة ويقرون بالإنجيل ولذلك كان شقا من النصارى طيب الآن الآ... الآ... الآ... يقول يقول في إقامة الحجة عليهم قل فلم تقتلون أنبياء الله قل فلم الخطاب في قوله قل إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه فإن كانت للرسول عليه الصلاة والسلام كان قوله وإذا قيل لهم يكون مبهما الرسول صلى الله عليه وأبهمه لأجل أن يكون أن أن يعرف أن ما قاله فهو قول المؤمنين به فهو قول المؤمن به وهذا من بلاغة القرآن شف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم النعمة ضافة الله وحده والغضب جاء بالإبهام لأن الله إذا غضب إذا غضب على قوم غضب عليهم كل من كان لله وليا فلهذا قال المغضوب إذا قيل لهم هنا إذا, قيل لهم آمن إذا قلنا إن الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم وكان هو الذي يقول آمنوا بمعنز الله صار إبهامه هنا لفائدة وهو أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يقوله أيضا كل كل مؤمن به هنا. أما إذا قلنا إن الخطاب في قوله قل فلم تقتلون عنبيه لكل من يستخدم خطابه صار الإبهام في الأول ليس عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحده قل فلم تقتلون لما تقتلون عنبي الله من قبل اللام حرف جر قولا اللام لا لماذا اللام اللام اللام اللام اللام لا تقوم كلمة لا تقوم كلمة حرف ها حرف جر محدوك من ألف حفض. ألف حرف جر ألف حرف جر واللم حرف جر محدوك الألف لما اللام حرف جر يا من اللي ولماذا أيضا ما حرف جر ليهب لم ما ليهب ولا لم ما لم لم تفعلوا كذلك أنا أقولك الآن لما تفعلوا كذا؟ وش الالام؟ الالام حرف جر. مما مما تغضب الميم حرف جر. عما يتسألون عن حرف جر. ها؟ لما لما تقولون ما لا تفعلون اللام حرف جر. لما تقولون ها؟ الالام حرف جر. ايه أيها إبماعك. إبماعك. إبماعك. أن ما نعم ما أن أصله ما الاستفهمية إذا دخل على حرف الجر وجب حرف ألفه ما الاستفهمية إذا دخل على حرف الجر وجب حرف ألفه تقول بما وفي ماء قالوا ففيما العمل يا رسول الله وعماء وعلى ماء ومماء نعم وحتى ما ها أين وإلى ما؟ والله. واضح الآن؟ اللام حرف جر. اكتب لِما اللام حرف جر. أي اللام حرف جر. فاللام حرف جر وماء اسم استفهام هدف منه الألف للتخفيف. هدف منه الألف للتخفيف. وحتى ما كيف نكتب حتى في هذا الحال؟ نكتبها بالآلف مو باليا. تكون حتى ما مثل حتام الى ما كيف نكتب الى لام ألف لام الف ما نكتب بالياء مثل العاده لام ألف الى ما نكتب على بالالف ما نكتبها قبل مثل العاده مثل مثل علام وين بدون ألف <تصفيق> طيب لماذا تقتلون اللام هذه في الحقيقة التحدي والإلزام يعني إذا كنتم صادقين في قولكم نؤمن بما أنزل علينا فلما تقتلون آباء الله هل هذا مؤمن اللي يقتل النبي هل هل الذي يقتل النبي مؤمن به جماعة نعم لا أبدا طيب وشنتوا آباء الله أن يقولوا مؤمن به فَلِمَ ان تقتلونا اللَّهِ الله فيها قراءه انباء الله بالهم وانبياء الله بالياء مثل النبي والنبي النبي جمعه انباء وَالنَّبِيُّ انبياء كما ان قوله هو الحق لان هذا عقائل وهو الحق فيها قراءة وهو بالتشكيل <تصفيق> فيها قراءة بالتسكين دياء او شي كده عندي ا عندي عندي مثل الاول عندي الله من قبل أي من قبل هذا القرآن وقوله من قبل بمعنى الغاني من هذا الشيء حرفيا حرف من ها هو بس من حرف يار ومن انا جوا ما تجوا <تصفيق> ما انت يصير حرف ولا عارف. تعرف عارف الانوينش الان بقولش يدي احمد قول احط له حسين فتير كبير لا ما ان يحلل ماذا تقول يا رهين حرف جر حرف شف لماذا لم تجر يا ولي انقبلوا تجمون حاليا لا لان نتخلص الواقل ايه؟ لا. لا. لا. لا. لا وأوبون يتهاضم وينو معناه إيه مبنيها ورث المراة إليه وينو معناه فيا إذا مبنيها رضم هي مبنيه على الضم كذا وقلنا لكم إن هذه إن قبل وبعد إن عنوته المضاف إليه أو يحذف وينو مع وينو معناه أو يحذف ولا ينو وينو لف أو يُحذف ولا يُوارف ولا مناه. إذا حذف ولم يُوارف ولا مناه، فهم على حسب العوام. وإذا حذف وانو يلَفظه، فهي على حسب العوام وغير منوونة. وإذا حذف وان ومعه، فهي مبنية على الرضام. وإذا أضيحت، فهي على حسب العوام وغير منوونة. واضح؟ التقييم من قبل ذلك من نعم من قبل إن كنتم مؤمنين إن هذه شرطية ومؤمنين أي في دعواكم الإيمان تقولون نؤمن بما أنزل علينا فلما تقولون إن كنتم مؤمنين وهذه الجملة لتكذيبهم هذه الجملة لتكذيبهم وقوله إن كنتم مؤمنين إن هذه شرطية فأين جواب الشرط هذه سأترج في القرآن كثيرا فمن الناس من يقول إن جواب الشرط محثوث دل عليه ما قبله يعني إن كنتم مؤمنين فلما تقتلوا ومنهم من يقول إنها في مثل هذا لا تحتاج إلى جواب لأن جواب إنما يحتاج إليه لبيان المعنى والمعنى هنا واضح بدونه وإلى هذا ينحو ابن القيم رحمه الله ويقول إن مثل هذا لا يحتاج إلى جواب لأن الجواب إنما يحتاج إليه بيان المعنى وهنا يتبين المعنى بدونه وقد ذكر ابن القيم أن هذا جار حتى في جواب القسم يعني أن القسم قد لا يحتاج إلى جواب إذا كان معنى مفهوما و ذكر هذا البحث في كتابه أقسام التبيان في أقسام القرآن. لا فيه قد أفلح. شو بقصنا قد أفلح من ذكر؟ طيب إذا هذه الآية هي نعم هي نعم فورا نعم أقول هذه الآية نقف عليها عشان نقف على م ثلاثون. لا ختام. في هذا دينار. يمكن أنا أقول هذا إذا كان الجواب مفهومه في هذا نأخذ الفوائد الآن لاجل إن شاء الله يكون الت الثاني تسميع. ولو أحسنناكم الآن لاجل نشوف الإحصاء في تفس التسميع. لأننا أشك ننتجون كله في تفس التسميع. نعم. ممكن على؟ الله علينا بس النحو النصائح. نعم. نعم. علينا بس النحو كله النصائح. نعم نعم. أنا بدرت من كلنا. خلاص وش دكتورين؟ النحو تصير منه. على العيون النحو كمان بس. هذه بدل هذا. نعم نعم. يوم ما نضرب هذا دارو بعد هذا. نعم السنة اللي قبلها. يوم لكن هذا ما في نعم. يعني حافظ ما لا طيب ناخذ الفوائد من هذه الآية علشان فيها الفوائد اللي قبلها أخذناه لا أخذناه أخذ ما أخذناه وما جاءنا لما جاءهم أخذنا الفوائد نخذ فوائدها إنا فلعن الله الكافرين ايه, إيه. طيب أولا قال الله هذا وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يقفروا نستفار من هذه الآية أن الكفرة خصلة دميمة ولو ترقى به الإنسان إلى معاربه في الدنيا يقول له بئس اشتروا به أنفسهم أن يقفروا كذا الفائدة الثانية أن كفر بني إسرائيل ما هو إلا ما هو إلا بغي وحسب بقوله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده الفائدة الثالثة أن من رد الحق من هذه الأمة لأن فلانا الذي يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به لقد شابه بني, بني اس اليهود فقد شابه اليهود فهم جماع يوجد بعض الناس إذا نصحه انسان ودله على الحق وهو يحتقر هذا الإنسان ما رشيد ما رشيد هذا زغدود انت هو طالع نعم هم ما يردوه لماذا لأنه جاء من قبله ولو جاء من قبل فلان وكان آخر لا قبله نقول هذا الذي على هذه الحال فيه شبهه من اليهود الفائدة الرابعة أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالحق لا بالرجال قل لا يعرف الحق بالحق فما دام أن هذا الذي قيل حق فاتبعه من أي كان مصدره لا تقول الله هذا جاء به إنسان أقل مني علما أو أخشني أقبل من هذا الرجل لصير له مثل فخر واعتزاز لا أشكل ذلك يقبل الحق للحق لا لأنه جاء جاء به فلان وفلان الفائدة الخامسة أن العلم من أعظم فضل الله عز وجل دعوني أن ينزل الله من فضله على من يشاء ولا شك أن العلم أفضل من المال وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فضل العلم وفضل المال فانظر إلى العلماء في زمن الخلفاء السابقين الخلفاء السابقون طول يذكرهم والعلماء في وقتهم باقي ذكرهم ملع باقي ذكرهم هم يدرسون الناس وهم في قبورهم وأولئك الخلفاء نسوا اللهم إلا من كان خليفة له مآثر موجودة يذكره من يعرف يذكره من يعرف أنها هالمآثر لكلان بأس يدل هذا على أن فضل العلم أعظم من فضلنا نعم طيب وإذا قلت من فضل الفائدة التي كانيها إثاة مشيئة الله قوله على من يشاء والمشيئة هي الإرادة هو إلا لا لا ما هي الإرادة المشيئة بعض قسم الإرادة قسم. قسم من الإرادة وهي الإرادة الكونية أما الإرادة الشرعية فلا تتفي المشيئة الفائدة التي تليها أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده بمعنى أريد أن أقول إن هذا الفضل الذي ينزله الله لا يجعل لا يجعل المفضل به ربا يعبد، بل هو من العباد حتى ولو تميز بالفضل بقوله بفضله على ما يشاء من عباده. ترى هذه الفائدة لها ثروة؟ نعم. نوظفها. نقول أن من آتاه الله الفضل لم يخرج به عن أن يكون عبدا لم يخرج به عن أن يكون عبدا إذا لا يرتقي إلى منزلة الربوبية فالرسول عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله ولا لا؟ عبد من عباد الله ما نقول أنه لما نزل عليه الوحي يرتفع حتى يكون ربا يملك النفع والضرر ويعلم الغير لا أيضا يتفرع عنها أن من آتاه الله من فضله خصوصا في مسائل العلم ينبغي أن يكون أعبد لله أعبد لله من غيره السبب لأن الله تعالى أعطاه من فضله فكان حقه عليه أعظم من حقه على غيره وليس كذلك كلما عظم الإحسان من الله عز وجل استوجب الشكر أكثر واضح؟ كلما عظم الإحسان استوجب الشكر إذا أنعم الله عليك نعمتين كم يجب عليك من الشكر؟ شكرا ثلاث نعم ثلاث ثلاث شكورة وهكذا إذا أنعم الله عليك بالعلم الذي ورثته من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون بذلك أشد تواضعا لله وللحق وللخلق واضح يتفرع على هذه أيضا فرع ثالث فرع ثالث إنها أولئك صلى الله عليه وسلم الذين غرّتهم أنفسهم بما أورثهم من العلم قد حرموا الفضل صحيح حرموا الفضل العلم قلنا يعني هو جرّوا يعقوب الأناس لما من الله عليهم بالعلم رفعوا أنفسهم وتعالوا حتى إنهم ربما لا يقبلون الحق ربما يكونوا مشابهين لبني إسرائيل في المسألة التالية نعم طيب الفائدة فيها أن العقوبات تتراكم بحسب الذنوب نعم فباء بغضب, بغضب علق فالعقوبات واليا بالله تتراكم مثل ما تتراكم جزاء ونفاقا الفائدة التي تليها أن هؤلاء الذين نشروا نفسهم بالكبير من الله أنهم كافرون تقوله وللكافرين الفائدة التي تليها أيضا أن المستكبر يعاقب بنقيض حاله قوله مهين. مهين مهين مهينهم بعد أن ترفعوا فعوطوا بولماذا بالله بما يليق بذنوبهم وعلى هذا ترى سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه قال الله تعالى فكل أخذنا بذنبه وقال تعالى جزاء وثاقا الفائدة التي ليها بلاغة القرآن لأن هذه الكلمة هو للكافرين بدلاً من ولهم استفدنا منها فائدة أكثر مما لو جاء الضمير ولهم واستفدنا أن هؤلاء كفاء ولو قال ولهم لكنا لا ندري ما مرتبتهم في دين الله فلما قالوا الكافيين الكاثرين علمنا أنهم كفاء وفاجأة الثانية العموم أن مثل هذا الفعل يكون به الإنسان كافرا هم وغيرهم هم وغيرهم الفائدة الثالثة أيضا بيان علة الحكم وهو العذاب المهين إن علة ماه مش علة هذا المهين العذاب المهين علة الكفر وللكافرين عذاب المهين أي على الكفرين وقد مر علينا إن الحكم إذا علق على وصف دل على علية ذلك الوصف. قل. دل على علية ذلك الوصف. وعلى أن الحكم يقوى بحسب قوة ذلك الوصف. قل. طيب إذا قلت مثلا يقطع السارق، أي؟ لا يدفهم. يقطع السارق أيضاً هو سرق. أيضاً هو سارق. واضح العلية فيه. نعم. إذا قلت أكرم المتقي أي أي التقوى وكلما ازداد التقوى ازداد إكرامه أي قال ثم ننتقل للآكة الثانية نعم نعم لأن هذا عذاب مع كونه عذابا يهينهم لا غير مؤلم. لا منهم ما هو فعل كل حنا. ليس كل عذاب مؤلم ولا كل عذاب مهين. على الآخر. حتى عذاب الآخرة. لكن إذا قيم مهين معناه إنه يبلغ في الإهانة أعظم مبلغ هو وأبلغ من مطلق العذاب. مهين صفة تأسسية لا لا لا صفة تأسسية. نعم سبعة سيدات. نعم. النبلاء تحريم الحسد والأدوان. شفه... نعم. من الشخص باكر الغضب لله، فانه يجي على علمه من يغضب لغضب الله. في هذا. نعم. فين من استفاد منه إثبات الغضب لله، وإن كان مهوب واضح أن باع يعني, يعني الظهر من الله الغضب، فيستفاد منه إثبات غضب الله سبحانه وتعالى. وغضب الله تعالى من صفته إيش الفعلية, الفعلية. لأن هي تتعلق بمشياء يسوع تعالى وكل صفة تتعلق بمشيئة فهي صفة فعلية نعم غضب من الله تعالى من كيف وضع غضب على غضب هم غضب واحد لا غضب واحد لا سلام الغضب يتعدد ويتعدد أثوابه يعني غاضب الله عليهم لفعل كده ثم غاضبهم مرة ثانية لفعل كده وكذا عبدالب تابد يا طيب وين في شوائب بعد لا. ها؟ جاعد قبل من قبل إذا كانت جاعد من قبل رحمة الله ايه إذا جعلنا من للتبعيض فهو دنيا على سعى سوى وأن جانه لبيان الجنس لم يكن في هذا دليل ولكن جاءنا الياهل التبعيض أولى بأنها تدل على معنى أكثر من بين الجنس شيح. وما مستثار من بئس ما اشتروه هي <تصفيق> أن النفس أمانة عند العدل <تصفيق> أن النفس أمانة أن <تصفيق> الله ضيع هذا قوله أي أو اشتروا بمعنى اختاروا فهذا بنية على أن النفس عند العبد أمانة لا يجوز له أن يكلفها ما يشب عليها أو يحلمها من فضل الله ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد العاص قال له إن لنفسك عليك حقا ثم في القرآن ما أكثر ما يمر بنا ولكن كانوا أنفسهم يظلموا يظلم أنفسهم فالنفس في الحقيقة لا لها حق عليك. ترعاها حق رعايتك. ولهذا يجب على المرء أن يدافع عن نفسه بغير غير فتله. لماذا؟ لماذا الله أن هذا من حقه. يجب عليه أن يأكل إذا جاء وأن يشرب إذا عطش، وأن يقتل نفسه إذا خاف البرد، وهكذا. تمام؟ نعم. والله الكفن هذا مهم. الجرم دور. حصل خذ جرى جرة مغرورينام هل على المهي لهم ثقافة الكافرين عندهم فاسدين مثلاً ربما يستثنين أن غير الكافرين لهم عذاب لكن لا يصل إلى درجة الإهانة لأنهم ما ما بلعوا إلى حد الكبر عما عما أنزل الله وقد قال إنه لأجل مراحتنا مع أن يصلح والعذاب المهين للكافرين يصلح فاصل وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا يستفار من هذا الحديث من هذه الآية نعم يستفار من هذه الآية بيان خداء هؤلاء اللهود لأنهم قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا وهم كالبون ولكن قصهم رد الحق فقط لا تتمسك بالحق سبحانه جماعة واضح أوه. لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم كاذبون في هذا لو كانوا صابقين لا آمنوا بالقرآن الكريم الفائدة الثانية أن الإمام بما أنزل الله كل ذي فطرة سليمة يدعو إليه بناء على أن النقيل للإبهام ويقولون شاملا الفائدة الثالثة أن من جعي إلى الحق من هذه الأمة يجعل مذهب كذا وكذا يعني ولا ولا فراش بهم جميع في اليهود يعني الواجب يعيث الحق وعطي الحق فإذا كان الحق واجب عليك جبال. أما أن تقول الله لا أنا مذهبي شافي ما تشاب عن الحمد لله حنبل ومتابع الشاكل لا يجب في شأه الله ولقد جاءكم نوسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون قوله ولقد جاءكم أدلام هذه موطعة للقسم وقدر التحطير وقد مر علينا أن قد إذا دخلت على الماضي فهي وإذا دخل المضارفة هي للتقليل ولكنها قد تكون أيضا للتحقيق مثل قول تعالى قد يعلم ما أنتم عليكم ومثل قوله قد يعلم الله المعوقين منكم لأن هذه بلا ريب للتحقيق وليس في التقليل وإذا قلنا اللام للتوكيد وقد للتحقيق وهي موطاة للقسم فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات ولقد جاء الخطاب لليهود ولقد جاء خمد والدليل أنه لليهود قوله موسى لأن موسى نبيهم وهنا خاطبهم باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص إذ أن موسى لم يأتي هؤلاء الذين كانوا في الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أتى بني إسرائيل اللهم منهم وقوله بالبينات ألب المصاحبه أو للتعديل يعني جاءكم مصحوبا بالبينات أو أن البينات هي التي أوتي بها لتكون للتعديل والمراد بالبينات هي صفة لموصوف محذوب أي بالآيات البينات أي بالعلامات الدالة على رسالته ومنها يا سيد ودع التقليب منها اليد والعصا والحجر وفلق البحر والجراد اللي أرسل على, على الف عون والسنين وأشياء كثيرة <تصفيق> نعم الجراد والقمة والغفادعة والجرد وقير بالبينات البيّن بمعنى الظاهر البيّن بمعنى الظاهر أي أنها آيات ظاهرة على رسالته ومع هذا يقول ثم اتخذتم العجل وثم تفيد بمهلة ترتيب بمهلة يعني ثم بعد أن مضى عليكم وقت أمكنكم أن تتأمر في هذه الآيات وأن تعرفوها الذي حصل أنكم لم تربعوا بها رأسا اتخذتم العتل من بعده اتخذتم هذه مرة علينا قريبا مش من أفعله التصير من أفعل التصير اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني سيّره إذن هي تنصد مفعولين أصلهما المفتدى والخضاء المفعول الأول العجلة تخطموا العجل. أين المفعول الثاني؟ إله تقديره تخديره إلها وحذف ما يعلم جائز حذف ما لا مجائز وقولها نعم. وقولها العجل هو ولد البقرة وليس عجلا من حيوان ولكنه عجل من حلي صنعوا من الحلي عجلا وأغواهم السامري وأضلهم وصار لهذا العجل خوار قيل إنه خوار حقيقي وقيل إنه خوار صوت الريح تدخل من جبره وتخرج من فيه لكنه والعياد بالله قال لهم إن هذا إلهكم وإله موسى فنسي لأن موسى كان قد ذهب منهم لميقات ربه على أنه أربعون أثلاثون يوما فزاده الله تعالى عشرا فصار أربعين يوما فقال لهم إن موسى ظل عن إلهه ولهذا ما ما رجع فهو قد ظل ولم يهتدي إلى إلهي فهذا إلهكم وإله موسى فلعين بالله فاتخذوه إلها وهذا مما يدل على غباوة بني إسرائيل نعم لأنهم هم الذين صنعوا هذا الحلية بأيديهم فكيف يقوموا إلها لكنهم على كل حال اتخذوه إلها بعد أن ذهب موسى وقوله من بعده أي من بعد موته ولا من بعد ذهابه لميقات ربه من بعد ذهابه لميقات ربه يتعين هذا لأن موسى رجع إليهم وقال للسامري إن هذا في إلهه لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفنه وجرى هذا حرقه موسى عليه الصلاة والسلام ونسفه في اليم في البحر وقوله وأنتم تعلمون مش معنى تعلمون تعلمون أنه ليس بإله لأنكم سنعتمونه بأيديه وقد أتاكم نوسى بالبينات وبين لكم أن الله رب العالمين وجملك وأنتم تعلمون في موضع نصق أي أنتم ظالمون طيب أنا حسنا تعلمون وأنتم ظالمون ظالمون أي معتدون وأصب الظلم النقص وسمي العدوان نقصا ظلما لأنه نقص في حق المعتدى عليه قلت إن أصل الظلم النقص لقوله تعالى كنت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص وجملة وأنتم ظالمون حال في موضع النصر حال منين من فاعل اتخذتم يعني والحال أنكم ظالمون وأيهما أبلغ في القبح أن يتقذ الإنسان العمل القبيح وهو ظالم يعرف أنه ظالم أو أن يتقذ هو وهو جاهل الأول أشهر هنا ما سوالك آخر <تصفيق> لا أكثر منها لعما قوله تعالى ورق داتين موسى تساعدين بينات ما يقتل الحصر ما يقتل الحصر ما قال مثلا الآيات التي هي اتسر وحتى لو قالها هذا كانت هاي آياته أكثر معه ولا فيها أكثر منها ونحن أدع عددنا فوق كثير نعم. ميزة هذه التساؤل أن أنها شارت حجة على بني إسرائيل لما فيها من أذكى عقولهم وأذاريبهم فهي أقوى من غيرها وأكثر. <تصفيق> قال وإذا أخذنا ميثاقكم إذ شراب إغاني إذ شراب. هذه تأتي في القرآن كثير ولا علماء يعرفونها بأنها مفهول لفعل محذو تقديره اذكر أو إذا كان الخطاب لأفهم واحد يقدر اذكروا اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم الميثاق العهد وسمي العهد ميثاقا لأنه, يتو... لأنه يتوثق به وجعلوا يشاهدون لما شاهدت الطور فوقهم كأنه ظل سجدوا سجدوا خوفا من الله عز وجل وجعلوا ينظرون إلى الجبل وهم يتضرعون الله سبحانه وتعالى بأن يفعوا عنهم ولهذا ذكر بعض العلم أنهم يرون أن أفضل سجدة يستدون الله بها أن يستدون وعيونهم إلى السماء نسجد وعيوهم إلى السماء يقولون هذه السجدة أن جان الله بها فهي أشرف سجدة عندنا فإذا سجدت يسألون راحاً كذا نعم ربع فوق المخور تهديداً تهديداً لهم فنفقكم كور تهديداً لهم خذوا خذوا فعل أمر وهو في محل نصب مقولا لقول محدود أي قلنا خذوا ما أعفيناكم ما أعطيناكم بقوة أي بجد ونشاط فالجد العظيمة ثابتة والنشاط القوة في التنفيذ والمراد بما أعفيناكم المراد به التوراة واسمعوا المرأة أمر بالسمع وليس سمع الأذن ولكنه سمع الانقياد والاستجابة فأمروا بأن يأخذوا بالتراك بقوة وأن يسمعوا يستجيبوا وينقادوا وكان الجواب قالوا سمعنا وعصينا عوالي بالله سمعنا بأذاننا وعصينا بأفعالنا فما سمعوا السمع الذي طلب منه ولكنهم استكبروا عنه وقوله تعالى قالوا سمعنا وعصينا ظاهر الآية الكريمة أنهم قالوا ذلك لفظا سمعنا وعصي. وقال بعضهم قالوا سمعنا بألسنتهم وعصوا في أفعالهم، فيكون التعبير بالعصيان هو عبارة عن أفعال، وأنهم لم يقولوا بألسنتهم عصينا، لم يقولوا عصينا، ولكننا نقول ردا لهذا القول ما المانع من أن يكون أن يقولوا سمعنا وعصينا، وهم الذين قالوا للنساء لن نؤمن لك حتى نرى الله تعالى؟ مش المانع الذين استطاعوا أن يقول تجرؤوا أقصى الذين تجرؤوا أن يقول لن من لك حتى الله جهره يتجرؤون أن يقول و... سمعنا وعصينا أن يقول سمعنا وعصينا نعم وكأن الذين قالوا إن المراد بالمعصية هنا فعل المعصية وليس معناه أنهم قالوا بعثنا ثم عصينا كأنهم قالوا إنهم التزموا بهذا والجبل فوق رؤوسهم ومن كان هذه حالهم نعم لم لا يمكن أن يحصل من هذا الأمر اللي فوق الجبل ما يمكن أن يوصلنا وعصينا ولكننا نقول لا مانع من أن تكون النية الجازمة التي أظهروها بعد أن صفع هذا التهديد لا منع أن يكون حقيقة في الموضوع وما هو العصيان العصيان هو مخالفة الأمر وإن شئت فقل الخروج عن الطاعة هذا العصيان الفروج عن الطاعة سواء كان ذلك في مخالفة المعمور أو في فعل المحظور، ففهمتم؟ العاصية تكون في ترك المعمور وفي فعل المحظور. فمن ترك الجماعة وهي واجبة عليه فهو عاص. يصح أن نقول هذا عاص الله ورسوله. ومن زنى أو سرق أو فريض الحمر فهو أيضا عاص لله ورسوله. قالوا قالوا من واصينا وأشربوا في قلوبهم العجل أعوذ بالله أشربوا في قلوبهم قال بعضهم إنه على تقدير مضاف أي أشربوا في قلوبهم حب العجل لأن العجل نفسه لا يمكن أن يشرب القلب ومعنى أشرب أنه جعل جعل هذا الحب كأنه ماء سقي به القلب نعم إذن انتزج بالقلب ولا لا انتزج به كما ينتزج الماء بالمدر إذا أشرب إياه تعرفون المدر يا حسين تعرف سيد نعم من يعطيه؟ لا أستكر عن اللمون, بكتر اللمون, بكتر لا بكتر اللمون بكتر لا بكتر المدر هذا الطين هاليابسة؟ يسمونه عندنا الناس الجمح <تصفيق> ما عدده هو عربي ولا عامية إنما الطين اليابس يسمى مدراً <تصفيق> مدر طين في الحمر نعم مو بزر لكم حمر يعني ما الفخار قصدك لا, لا عندنا طين في الحمراء يسمونه عنه لا هذه. غير طين دي. لا كل طين يابس الماء مدع ملي. المهم انه العياذ بالله ان هذا القلب اشرب به العجل ولكن عبر بالعجل عن حبه لانه ابلى كأن نفس العجل دخل في قلوبه وهذا ابلى والعياذ بالله وقوله أشربوا في قلوبهم من الذي أشرب هذا في قلوبهم الله سبحانه وتعالى ولكن من بلاغ في القرآن أن ما يكفهه الله يعبر عنه غالبا بالبناء المجهود لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس قال الله تعالى عن الجن وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشْدًا الشر قالوا أريه ما نسبوه الله والرشد نسبوه من الله المهم أن هؤلاء والعياد بالله أشربوا في قلوبهم العجب وهذه فتنة أن يشرب في قلب المرء ما لا الله والعياد بالله فينهار من آذم الفتن، سواء كان حب معبوس أو حب مطلوب، فحب المال قد يشرب في قلب المرء حتى ينسابه مصالح دينه ودنياه، حب النكاح قد يشرب في قلب المرء حتى يوقعه أحيانا في الحرام لياق بالله، وعلى هذا القص، الله سبحانه وتعالى قد جب العبد في البلاء لأنه أهل لا يقتلب بذلك ولهذا قد أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، والباء هنا للسببية، أي بسبب كفرهم بالله السابق على عباده العجل، لأنهم آل ياد الله قد نوى الإثم قبل أن يقعوا فيه، فصاروا كفارا به، ثم أشربوا في قلوبهم العجل حتى صار لا يمكن أن يتحولوا عنه قال لهم هارون عليه الصلاة والسلام يا قوم إنما فكم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري مع أن هارون كان وكيلا وخليفة لموسى لكن ماذا كان جوابهم لهارون لن نطرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أصروا العجل بالله لأنهم أسهموا في غلوبهم العجل بالكفرهم وقل بئس ما يأمركم به إيمانكم قل يخاطب الله من موسى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه أي قل أيها المخاطب أو قل أيها النبي بِأْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إن كنتم مؤمنين بِأْسَ هنا فعل ماض جامد ولا متصرخ جامد. جامد تعرف يا وليد الجامد من المالجامد وش هو الجامد؟ الجامد الذي لا يفعل مثل مثل بِأْسَ مَا فِرْ يَبْأَسُ حاسَ حتى جامد جامد بعضهم يقول إنه إنه قاد يعسو أو يعسي ولكن أصح إنه جامد وليس جامد طيب فعل ماض جامد يرادته إنشاء الدم نعم وقوله في السماء وشرم هذه لا هذه نكرة في محل نقص المبنية السلطن في محل نقص تميز يعني بئس شيئا يأمركم به إيمانكم وبئس ونعمة وما أشباه تحتاج إلى مخصوص دون المخصوص المخصوص المخصوص العريسية أي بئس شيئا يأمركم به إيمانكم عبادة العشب عبادة العجل يعني إذا كان عبادة العجل هو مخفضة إيمانكم فهل إيمانكم أمركم بأمر رشد ولا بأمر قبيح بأمر قبيح يعني أين إيمانكم وأنتم قد أشرب في قلوبكم العجل نعم وأن هذا الإيمان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم عبادة العجل وعبد طيب إسناد الأمر إلى الإيمان حقيقي ولا لا إينا. حقيقي لأنه سبق أنه لا يوجد في القرآن كلمة مجازية بناء على أن الكلمات نفسها ليس لها معاني ذاتية وأن معانيها تفهم من السياق وقران لحوان فأمر الإيمان لهم يعني معناه ما يقتضيه الإيمان ما يقتضي مثلا أنت تحب هذا الشيء حبك إياه وشي يقتضي الميل إليه والحرص على الحبود عليه تكره هذا الشيء حبك إياه يقتضي أن نفرك من والبعد عنه وأن لا تتوصل إلهي بأي سبب من أسبابه، فحبهم والي رب الله للعجل سارع، فإيمانهم هذا الذي يزعمونه أنهم مؤمنون، أمرهم بأمر لا يقضيه، منه. وهو عبادة العجل، وقوله إن كنتم مؤمنين هذه شرطيه إن والمقصود بها التحدي يعني إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف أمركم إيمانكم بهذا في العمل القبيح؟ طيب وإنما قال سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين لأنه ذكر عنه زين سبق وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل عليهم فهل الذي أنزل عليهم أن يعبدوا العجلة لا ما ينزل عليهم ذلك فإذا كنتم مؤمنين حقيقة فلماذا يأمركم الإيمان بهذا الفعل القبيح الذي هو عبادة الأجهد مش أنك إعرام ما يقول أنها منصوبة مبنية مبنية على السفقون في محل نصب على أنها تنيز تنيز للفعل المحدود قال بعث النبوي. ثم قال الله تعالى قل إن كان ثم نعم إن كان ثم قل إن كان نعم قل إن ثم قل إن كان <تصفيق> ما هي بعيدة ولهذا احنا رتحنا ان نقول هذا حقيقة مهمة المراد هو في طرق العمل وهو في العام والذي ذهبوا الى انه عبارة عن طرق العمل قالوا ما يمكن يقول سمينا وعصينا وجبوا في الطرق فلابد عن هذا المراد به ولكن نقول هذا ما هم هنا لأنهم لأن يقولون ذلك اذا ارتفع عنهم قالوا هل كلام ما يهمه ما يذكرون ذلك الذي حصل لنا من قبل <تصفيق> لا ما تصير بئسة شيئا لا بئسة شيئا لأن التنييز لا بد أن يكون نفر ما هي نفر قال الله تبارك وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت قل إن كانت لكم الدار الآخرة إن كانت لكم الدار الآخرى عند الله خالصة هل كان هنا كاملة ولا كام ناقصة نعم نعم كاملة كاملة نعم نعم يعني إن كان وأين خبرها يجوز أن يكون خبرها الجار والمسؤول في قول لكم الدار وتكون الخالصة حالا من الدار يعني حالة كونها خالصة من دون الناس ويجوز أن تكون خبر خالصة وإن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس والمعنى واحد يقول الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة والمراد بالدار الآخرة الجنة وإنما قال ذلك أو أمر أن يقول ذلك لأنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة وبعدها تخلفونا بالنار ونقول نحن في الجنة هذا كلام الله الذي يقول هذا الكلام وش يدعي, يدعي أن الدار الآخرة له من دون الناس ولهذا اليهود يدعون أنهم شعب الله المختار يقول أن الله فضلنا على العالمين ويدعون أن الآخرة لهم من دون الناس وأنهم هم أن يدخل المستحق للناظين هم يدخلها معدودة ثم يخرج إلى الجنة فالله يقول قل إن كانت لكم الدر الآخرة عند الله خالصة فسروها بأنها خاصة بأن معنى خاصة فخالصة أي خاصة ويحتمل أن المراد بالخالصة معناه التي لا يشوبها شيء إيمان لا يشارك فيها أحد، والمعنى يعني مؤداهما واحد، وقوله فتمنو ألفا غنم وشراب ألفا ما بطل جه؟ يابس وهو قول إم إم كان رابطة وإنما احتيج إلى ربط الجواب بها لأن الفعل الذي بعدها فعل أمر وقد قالوا إنه يجب ربط الفاء فربط الجواب بالفاء في سبعة مواضع اسمية ستة مواضع اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبإعلان وبالتنفيذ سبعة مواقع إنه يجب أن تقتلن الفاء، وقوله تمنوا الموت أي طلبوا حصوله أي طلبوا حصوله والتمني أيضا طلب حصول المحفوظ قل لله كي ذلك؟ لأنه إذا كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من الناس فالدار الآخرة خير من الدنيا، والإنسان مش يتمنى أن ينتقل إلى ما هو خير لو كنت في بيت قديم متهدم تخشى منه أن يسلط عليه هل تقول ليتني أسكن في بيت جديد يقولوا ذلك هؤلاء يقولون الآخرة لنا وإذا كانت الآخرة لهم فالآخرة بلا شك خير من الدنيا فإذا كنت ترى أن الآخرة لك فإنك يلزمك أن تتمنى الموت لتصل إلى ما هو خير. ليجوز أنني مات. هل إيمان لتصل إلى ما هو خير. عرفتم. وهذا تحدي، تحدي لهم. ولهذا قال الله تعالى في هنا: ولا يتمنونه، ولن يتمنوه أبداً. وكذلك في سورة الجمعة قال: ولا يتمنونه أبداً، لأن الله يعلم أنهم لن يتمنوا فتحداهم به، لأنه ما يمكن يتمنوه، لأنهم يحبون الدنيا أكثر من الآخر، كما سيأتي في مباد. وظاهروا الآية الكريمة على ما شرحنا الآن أن الله أمر نبيه أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة لكم كما تزعمون فتمنوا الموت لتصلوا إليها وهذا لا شك هو ظاهر الآية الكريمة وهو الذي رجحه ابن جرير وكثير من المفسرين ولهب بعض العلماء إلى أن المراد بقوله فتمنوا الموت أي فباهلون وتمنوا الموت لمن هو كاذب مننا فقل هذه كقوله تعالى في سورة فمن حجك فيهم من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين كما نتمنى الموت عن طريق مبارك إيش مبارك عن طريق المباهلة ورجح هذا ابن كثير وضعف الأول بأنه لو كان المراد أن يتمنوا خطول الموت لكانوا يحتجون أيضا علينا نحن ويقولون أنتم أيضا إن كنتم إن كنتم تقولون إن الدار الآخر لنا فتمنوا الموت لأن تحديكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحدينا إياكم به فهم يقدرون يقولون إنما أنتم من الموت لأنكم أيضا أنتم تقولون إن الدارة الآخرة لكم وأن اليهود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في فتمنوا الموت أنتم أيضا وهذا ما يصف وهذا لا يصف لأننا نحن لا نتمنى الموت ولا يشرع لنا أن نتمنى الموت فإن خير الناس من طال عمره وحصن عمله والإنسان يتمنى أن الله يمد في عمله على زيادة في عمره على زيادة في عمل صالح يستفيد به ولا يتمنى الموت له من أتقل الناس ما تمنى الموت نعم ولهذا وهذا المعنى الذي نحى إليه من كثير قوي جدا حقيقة وإن كان يخالف ظاهر السياق لكنه قوي قوي جدا والذين أخذوا بظاهر السياق قالوا نحن نأخذ به لأن المقام مقام حد قد علم الله أنهم لن يفعلوا أنهم لن يفعل وهم مهمت من الموت ولهم ردين علينا بقولهم تمنوه أنتم نعم فهم المدعون وقد علم الله أنهم لن يتمنوه ولن يقول أيضا لنا تمنوه فهم يقولون القضية هذه قضية خاصة تحدث الله عنها وأخبرنا ماذا يكون ما لا تكون نتيجة بدون أن يقع الأمر الله يقول ولن يتمنون ولا تستعنه ولا يتمنونه أبدا فأيهما نأخذ نأخذ بما يقضيه ظاهر القرآن ونقول هذه قضية معينة أخبر الله أنه لن تكون أو نأخذ بما يؤيده المعنى العام الذي ذهب إليه ابن كثير ها ما لك يا رسول ما لك يا رسول ذكروا انه عن تفسير ابن عباس ظاهر كلامه أنه في المذاهب ابن عباس ظاهر كلامه انه ممكن باحله ومن المعلوم لنا ابن عباس رضي الله عنه يرجع للتكذيب لانه صحابي ومتعلم بالتفسير وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام أن عدمه الله التويل لا نعم أين أين تكون مباهرة بطريق آخر لأن هؤلاء مباهرة في النصارى المباهرة في فرق آل عمران مباهرة للنصارى الذين ذكروا في ليس ما ذكروا فطلب منهم مباهرة ولكنهم أبروا واستسلموا ورضوا بالجزيرة أما هؤلاء فهي المباهرة مع اللهو نعم. ما جوزة أتمنى البوت؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحد, أحد الموت لضر نزل به لإن كان لا محالة بل يقول اللهم أحيني ما علمت الوفاة في حيارة ما علمت الوفاة في حيارة أما إذا خشفتنا فهو يقول اللهم إن رفت بعبادك ففتنا فاقبرني إليك الأرمحة. ولو أمثل لأنه ما يتري قد يكون بطاعوا في الدنيا خيرا له ولغيره قد ينقض الله على عيديه أناسا لولا لو وجوده بينهم ما ما ما, ما, ما أمثل لا إذا يعرف الظلام يقول فاقفضني إليك غير مفتوح إذا يعرف الظعفة أنه يعاني أقول يقول هالكلام فاقفضني إليك غير مفتوح فيقيد طلب الموت بفونه غير مفتوح سواء الآن ولا بعد زنات نعم. مباهرة. ها؟ مباهرة. ها؟ المباهرة المباهرة مثل ما قال الله ندعى ابنانا وابناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم يجتمعون هؤلاء الفريقين ويدعون الله سبحانه وتعالى بأن الكاذب عليه لعنة الله أو الكاذب يموت أو الكاذب يكون عليك كذا وكذا. نعم وهي في حقيقة المباهلة عرضة للبلاء ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يباهل ما ينبغي للإنسان أن يباهل إلا إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام نعم لا بأس ولهذا ابن عباس رضي الله عنه أنكر مسألة العود وقال من, من شاء باهلته من شاء باهلته هلا إذا إنصح هذا ما ما نطلع نعم معلوم هلا هنقول الآية واللي بعده تدل على أن المراد أنهم يتمنون الموت بدون مباح، نعم. هذا لا لك فدرشة. لكن المعنى الذي ذكر من كثير وهو أنهم قد يحتدون عليه. ويقول أنتم أيضا تقولون إن تراخ الأنا، تمنوا. وده إن كانت تمنوا. في عشرة جواب شخص. ووومن كثير أدر شيء بين ال... بين الفعل والجواب يعني فنبتهل ثم يثمنى فتمنوا الموت عن طريق المباحلة فتمنوا الموت عن طريق المباحلة يعني المباحلة نعم. التمنى بعد المباحلة التمنى هو في منصيغة المباحلة منصيغة المباحلة التمنى يقول مثلا اللهم من كان منا كاذبا فأمث أو فيموت هل من الوضاح؟ وهم يقول فتمنى الموت يعني فباهلون يا الموت. ها؟ كيف؟ واركوا لحال عندنا الآن ظاهر اللق والمعنى، فهن نأخذ بظاهر اللق ونقول أن... أن أن الإيراد الذي ذكره ابن كثير. مدفوع بأن الله أخطرم بأنهم لن يتمنوا ولن يقول لن ماذا ما فسيقول لكم تمنوا فهم لن يقول ذلك لن يلهموا إياه نعم لأنهم يعلمون اليهود لا حول اليهود لو يعلمون أنهم لو قالوا للمسلمين تمنوا الموت في هذا المقام يتمنون ولا لا يتمنون ولا يهمون نعم لذلك لن يقول للمسلمين تمنوا الموقف ولن يتمنوا أيضا هم فيكون البقاء على راهب الله يكون أولا يكون البقاء على راهب الله يعوده والعلم عند الله نعم نعم نعم نعم ولا فرد الذين يباحثون ولا مهجر يعاني مااتف ولا حديث ولا مهجر يكون يدل على ظاهر الله يدل على ظاهر الله ان المراد فتمنى الموت يعني حقيقة بدون مباحث نعم نعم نعم نعم على ظاهر اللقم يدعون في يعني يعني فتح النعاس وصبر المسلمين في ودل لا غير من الشهادة غير لأن كمان الشهادة أن يموت الإنسان على صفة يستعجل الموت <تصفيق> إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ لكن ولا نعم قلت تمني الشهادة ما يستلزم تمني الموت وإن معنى تمني الشهادة أن تموت على صفة معين إيه؟ في سبيل الله في سبيل الله هذا من جنس من الشهادة في حالة إنا، فقالت كل حال إذا نرجح ظاهر القرآن ونقول إرادهم علينا لن يفون لأنهم يعلمون أنهم لو أورد ذلك علينا لتمننا نعم لأن المقصود المقصود إقامة الحج لكنهم لا يفعلوا لأنهم يعلمون حقيقة الأمر أن الآخرة لمن المسلمين يعلمون آخر المسلمين لأنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءه وأنه رسول رب العالمين وأنه جاء بالحق فهم يعلمون ذلك ويعلمون أنهم هم أيضا على على باق لكنهم حسدا كما قال الله تعالى في آدم باقيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء ومن لا قال الله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين هذا شرط في شرط إن كانت فتمنى وإن كنت هذا شرط في شرط أي هنا أي هنا السابق الأول ولا الثاني؟ الثاني هو الأول صادقين لأن الصادق يكون الصدق أولاً في دعواهم ثم إثبات أن الآخر لهم، ثم تمني الموضوع وهكذا كل ما دخل, دخل شرف بشرف، فإن الثاني هو الأول. مثل قصي الشاعر: إن تستغيثوا بنا إن تذعرو تجدوا منا معاقرة عز زانها كرمه. إنت تستغيثوا بنا إن تذعرو تجدوا منا معاقلا إذ زانها كرمه ونا أشرد الشرط إنت تستغيثوا بنا إنت تذعرو طبعا الدعو قبل الاستغاثة قل لا بتفسر المعنى أنكم إذا ذعرو فاستغتتم بنا وَجَدْتُم مَعَاقِلَ عِزٍ دَنَا أَفَرَمُّهُ لا اشتركوا على الطبيب ما حاجة إلى في من في إقامة حجته عليه من فعل ما كما على قول قوي فلم تسنن بيا الله جاء الآية اللي قبلها هذا بعد ماخذ نعم اللي قبله اللي قبله ويدق من منزل الله قادم من بمنزل عليه ويقرون بما وراءه الحق من صدقنا ما خلنا لا بقى. لا محر. أولي بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويغفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تغفرون أنبياء الله من قبله إن كنتم مؤمنين من هذه الآية الكريمة عتول اليهود وعنادهم لأنهم لا نؤمن إلا بما أنزل علينا فهذا الثانية أن من خالف الحق من أجل متبوع من المقلدين فإن فيه شبها من اليهود الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويغفرون بموراء فإذا قل الشخص مثلا هذا هو حكم الله وقال أنا مذهبي كذا قلنا له إن فيه مشابهة من اليهود سواء كان مذهبه حنفيا أو حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو ظاهريا كل من ضيلوا الحق وقال أنا لا أتبعه بيشبه منه الفائدة الثالثة ذم من لا يؤمن بالحق والفائدة الرابعة قبول الحق وجوب قبول الحق من كل من جاء به والفائدة الخامسة إفهام الخصم بإقامة الحج الحجّة عليه من فعله وجه ذلك أن الله أقام على هؤلاء اليهود الحجّة عليه قام الحجّة عليهم من فعله لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليه فهل قولهم حق مؤمن ما زل علينا ولا لا ليس ليس بحق لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقة ما قتلوا هؤلاء ولهذا قوله فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين ومن الفوائد أيضا أن الرسول يطلق عليه النبي لأن قوله تقتلنا النبي الله يعني رسله إذ أنهم قتلوا من بلغهم الرسال وفي أيضا دليل على أن الإيمان يقتضي قبول الحق من كل من جاء به بقوله إن كنتم مؤمنين فإن الواجب عليكم أن لا تقتلوهم فلتقر منهم ثم قال الله تعالى ورقد جاءكم موسى بالبينات ثم استخدتم لعجل من بعده وأنتم ظالمون في هذه الآية أيضا إقامة الفرحان على عناد اليهود وجه ذلك صلاة حبودي جاءهم موصد البينات اتخذوا العجل اله الفائدة الثانية <تصفيق> تفاهت هؤلاء اللي هو. بماذا يا عبد الكريم كان <تصفيق> دلوقتي هذا هذا على عتوهم لكن على سفاهتهم وأنهم ما عندهم رشد. اتخاذ العجل. نعم. كسر الهو اليهودي. صح. اتخاذهم يجر إلىهم. إن هذا ما في شك مسافر. عجل تتخذه إلىهم. نعم. الفائدة الثالثة أن هؤلاء اليهود عبد العجل عن ظل. ما هو عن جهل بل هم ظالمون وش محل من العراب الجملة من فاعل اتخذتم نعم. الفائدة الرابعة ان هؤلاء الليهود يرتانموا فرصة غياب موت مما يدل على هيبتهم له لقوله ران ده كانه فرصه غيابه لأنهم يهابونه يعني عند من الايه منين أخذتها من الايه أخذتها من لا ها ايه ف... اسمها غيرها احنا ثم تخطوا لي من بعد من آه. من بعده لقوله من بعده يعني من بعد موسى طيب ثم قال الله تعالى وإذا خذنا مثاقكم ورفعنا فوقكم الثور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قال وسمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بالكفر قل بئس ما بي. يعمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين يستفر من هذه الآية أن الله أخذ المتاق على بني إسرائيل بالإنان تحني يا مصطفى طيب الفائدة الثانية أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عنقر ورغم على آنف دل الله من الآية مم. من قوله ورفعها فوق المتصور الفائدة الثالثة بيان قدرة الله عز وجل ثمان صورة جبل نعم الفائدة الرابعة تلين على أن أمر الكون كله بيد الله حسوا وانه انه تعالى قادر على خرق العداء من قوله ورفعنا فقط فقط القوة لأن هذا خارق العالم مما يجلع على أن الأمر كله أمر القون يدل هذا وجل طيب ومن فوائد الآية وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل والسفور مما فه وجس وسمعوا قابسنا وأشبر شغلهم من أجنب كل ما عافناكم بقوة فإن الواجب أن يتلقى الإنسان شريعة الله بالقوة والعزيمة لا بالفتور والكسل نعم الله أعلم الله أعلم هو من لهم نجوى نعم خذوا ما أتيناكم بقوة يعني ما نتقبل هذه شريعة الله في بالقوة والنشاط الفائدة ومن فائدة هذه الآية بيان عتبة بن إسرائيل ما تجد آية إلا فيها هذا هذا الفائدة آدم نا عتبة بن إسرائيل قوموا، ها؟ لا لا نعم. سمعنا قالوا سمعنا وعصينا، وهذا قبل ما يكون في العتو ذلك لا. لو ما سمعوا كان يقال غضبوا بجهلهم. لكن قالوا سمعنا وعصينا. الفاء ومن فائت الآية أن السمع نوعان: سمع الاستجابة وسمع إدراك. نعم من اللي ما أخذ؟ رهيب ها أن سمع نوعا سمع استجابة وسمع إدراك طيب سمعنا طيب أين سمع الإدراك وسمع إدراك؟ سمعنا سمع <مم> <ونصنع> الإدراك نعم <مم>